وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قِشتنا بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع الوصير بل يؤمنون ان يكو بل بكارهن بل إضراب وكو مفتيعين التكييف والتمثيل وما شابه ذلك نعم أهل يؤمنون بأهل بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي. وهو السميع البصير إثبات. ننفي كمطلق. ناثبات شيء مطلق. ننفي كتعطيلة وناثبات كتجسيم وتمثيله. ن يك تمثيل وتشبيه وتجسيم كتابات وأنا نفيك كتعطي كتعطل كتاب؟ بويا يكم جار نفيا المماثلة عشان اثبات إثبات السمع والبصر ما في ما بس في أوكيه إثبات الصفات كي أما هي كم جار نفيا أنجاشيش أنج إثبات أكو تلاع وقت قبل التحلية تخليه قبل التحليل فهذا يقول لك كيف يكون هذا هو هو هو هو هو هو هو هو جيه يعني لا perish لا perish لا perish لا perish توحيده قُرش توحيده هو في كل أمة الرسولة أن الله ويستنوا الطاغوت مجنيه هذ لكن الفائدة او يعني موحد ويدا بجاري الشرك واسد ديني انزل توحيد رب العالمين عندو الطاقه ولا هموز نخوشيك وجوانيش شيك شيء بتوحيد ده وصفات الشواهد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني التخلي قبل التحليه الشرح حكي عليه قوله ليس كمثله شيء هذه الآية هذه الايه المحكمه من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات أم آياتك آياتك محكمة هم لا روي لفظ شوى محكمة محكم يعني متقنة يعني بلاهو التوكيد لا الله بلاهوها ولا روي حكم شوى منسوخ نيعا آياتك نعمل به إلى يوم القيامة آياتك قراني بسر ناعد. هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور كلمة دستور كلمة عربينية لأصلا كلمة عربينية كلمة محدثة عربية أولين فارسية المهم لبر وكارتك في حضاري فارسي زول زيبولة. لا لا لا لو راتي سلمان أو لحجاز كلماتك لها قومي كلشة كلشة وهذا وهذا تيانة فارسية عموما كلمة كائن ل لقومي سك كلمة كفارسية ب ب بمعنى اساس ديت بمعنى قاعدة ديت قانون ديت قانون يشرح عربي عربيني الأصل كلمه قانون يشرح عربيني المهم يعني شتى وزورتين شد لسالي بروات يعني همو شد لسالي برواق أو تيه وقاعدين يعني همو أسماء الصفات دسل أم آية همو أسماء الصفات دسل أم آية ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط كانت على في باب الصفات باب الصفات يعني في باب الأسماء والصفات هناك أسماء متضمنة صفاتي تحيث فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل، واثبت لنفسه سمعا وبصرا سمعًا وبصرًا، وهو السميع البصير، هم سميع بصير أو هم سمع وبصرشها، من ببون يسمع وبصرشها، وبار من بوصفة بيستنو بينينشها، فنفى عن نفسه المثل، وأثبت لنفسه سمعًا وبصرًا. فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا اتى أو إذا لا لدك نفي الصفات مطلقا نتبي حقني وصحيحني؟ كما هو شأن المعطلة وكو معطل حالي معطلة ولا إثباتها مطلقا إثبات مطلقش صحيحني كما هو شأن الممثلة بل إثباتها بلا تمثيل اثبات الصفات أكن تبي تمثيل بي تشبيه كتي على التشبيه ما بس من تمثيله. التشبيه يعني بون ومنا دعائينا السفر في التشبيه وتمتنى إن شاء الله على مجال ويخونين. قت على رحيمة خالك تجيه رحيمة في غمبلش رحيمة. قت على سميع خالك تجيه سميع. يا يسمع يا يسمع. بيا تشبيه لهاز في عبارات السلفة بكرها ما بس بجيه التمثيل التمثيل. اما تشبيه بونونه الله له حياة ولنا حياة له علم ولنا علم لكن تمثيل يعني في جميع الاوجه في جميع الاوجه مثلا اجد اگرين ایک ا چارجوش ایک بینين بونونه چارجوش ایک اندسي بينين لاق الله كيشي لاق الله كيشي لكن لا كارجوشه لك اجد ها؟ چارلایه مثلاً دو چه دو لای لوبچه، امسر اوسله کی لوبچه لوبچه مثلاً یعنی اگر چار چاربوشیک من هی نه، برم بدهی چاربوشیک من هی نه و کویر. او تمثیلی هم نه، تمثیل. اما اگر شتیک ل لشتیکی ترچو، فی اوجه هوا چیه؟ تشبیه. بوی تشبیه تشبیه من فيني تعالى تشبي مطلقا من في ولم صلى الله عليه وسلم لحديث يكجر يكجر كان يكجر يكجر يكجر تعالى بس شاوي سر جوي. أو عبارة يعني له سمع، وما لنا بصر له بصر في إثبات أصل الصفة، في إثبات أصل الصفة، لم لم روى، أما سمعي يوكو سمعي موايا، بصر يوكو بصر موايا، نعم، بيا هذا عبارته كم عباراتي أهل السلف سلف يا سلف بيني، هو ما بس في تمثيل تمثيلة. بل إثباتها بلا تمثيل، جاء فوقشون ليرة ليس كمثله شيء بخبر تو عندي جربة بمنعه جاتوا بخبر بالطلب جاتوا بويه هاتونا لكتاب السنة لسر نفي تمثيل ابن دومشة خبر وطلب خبر وطلب خبركم وامعاته ليس كمثله شيء سما خبره، إخبارة عن طلبني اما الطلب قد تعالى فرمشي فلا تجعلوا لله اندادا فلا تجعلوا لله اندادا يعني هاو شيوه نيت بوخو تعالى دمانه نضراء اي لا تجعلوا لله نظراء مماثلين هاو شيو بوخو تعالى دمانه يعني لا تكثر افرمن لنحن فلا تضربوا لله الامثال لا تضربوا لله الامثال ممنوع مثل بوخاه تعالى دابني كابوه من, من مثل الله بخلقه فقد كذب الخبرة يعني هالك شيء مثلي بوخاه تعالى او خبريك او خبريك او كمثله شيء كذب يعني لم يؤمن به وعصى الامر تام بارشه ببيشان افرمانه اخا كچي اخو فلا تضرب لله الامثال امثال هرك التمثيل بكذب الخبر وعصى الامر الا بر اميا الا برأمية. تكذيب بليس كمثله شيء. أكاد. اغنا اجر ونا فقط لبر معصيتي ام ركبه فلا تضرب لله الامثال بيت اكو هم فرمان شكند ني كي حي تعالى ابو المعصيه من ابوتي من ابو كفر بل ام لبره وي حي تعالى من ليس كمثله شيء توجه تمثيلي اكيد تكذيب الخبر تجاه وكفرك متفق عليه بينه وبين فرقاه كفر التكذيب لابين هموا فرقك في, في تكذيب متفق عليه فرق موافق وفرق مخالف لابا تكذيب بوية علماء هندي كان أرانشي من شبه الله بخلقه فقد كفر بوية كفر لابا تكذيب للخبروكو أم أثريكا نعيم كري حمادي خزاعي كشيخ بخاريا قالي من شبه الله بخلقه فقد كفر أم أترش أتريكي صحيحة شيخ الباني لا مختصر العلو تصحيح كدوان ما ميلا لك أي ريواتي شرح شرح عصول الاعتقاد كابو هم خبر هم امر هم طلب منع كلاوة منع منع ما من لي كتمثيل بكين وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه أصحها أن الكاف صله زيدة للتأكيد كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل وقد اختلف في إعراب أصل الجملكة ليس شيء ليس فعل ماضي ناقص شيء اسمي ليس يا. ليس شيء مثله ليس شيء مثله مثل خبر ليس منصوبة ليس شيء مثله كيف يمكن ان يكون كيف يمكن ان زائدة زائدة يقول ليس الله بغافل ليس الله بغافل زائدين قوي ليس الله غافلا واضحة مجرور لفظا منصوب محلا ليس شوائع مجرور لفظا كمثل لي اينا خوي مثل لا او هذا ليس شيء مثله شنديين قصال سرقم هنا في لعوة ام كلمات في لعوة آية كافة كام. ذا إليه ينكافك معنات علماء نحو جندين قسين لسل أما هيا حل يقلون قولي مشهور وجمهور نحويين أم قسين هيا رنزا وكو بن هشام ترجيحي أكاد بيرش ترجيحي كدوه شارح أكثر الجمهور رأيان واحد لقد اردت ان اكون مثل مثله المثل هذا المثل هذا بمثل هذا المثل هذا المثل هذا ليس هذا مثل مثله هذا ليس هذا مثله هذا يعني تنزيه المثل هذا يعني خوا المثل هذا مثل كي مثلني اما ايش كيف له ما غير لا يقول بي احد يعني تو بي مثل اخوا مثل نبد ويا اما حر اصلا نبي ابن هشام قال نبي بل ذات دنيا چونك من زائدنيا او كاختصار المعنى ليس شيء مثل مثله فيلزم المحار Şştî مستحيل duru sebeye, müstahili akli duru sebeye, şer'i duru sebeye, waqi'i duru sebeye. Lepăt şiit-yaya, ifbat-i misl. Bu-i-a-l-e, am-am kâfâ zâideye. Bu ziyadeş kirab-o tăvkîd. Şuan bă بتأكيد وتحسين لفظها تو ليرش وإنما زيد لتوكيد نفي المثل جاء عادة كالزيادات ديء لجملة بمشي أو الله بمنزلة إعادة الجملة الثاني أو جملة الدوباره توكيد ولكن هذا هو المكان الذي يجعل أو حرفانك الذي يجعل أو المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل قولي كم أقبلين كافك زائديا بلام لما لم ذهبنا أقبلين مثل زائدة ليس كمثله مثل خوي زائدة ما علماء لتفصل بين الكافي والضميت ليس كها يعني ليس كهي شيء ليس كه شيء إني كافٍ جزء السر ضميرك كاف جزء ضمير لبروا كاف ناشد السر ضمير وكل له مثلا لا من الأجرحة كاف عادة واجه كناشد السر ضمير كلمة هنا واللو لا بين الداعي النوى لبرشي لبروا ل لتفصل بين الكاف والضمير فإن إدخال الكاف على الضمير غير جائز لبرأمة إلا في الشعري طبعا قسم فاسد بو لأن الاسماء لا تزاد ها ها ها اسمك بيني ها ها زائدة ها ها ها ها ها حروف ها ها ها حروف دبر ها ها ها ها ها في ها ها ها ها مثل خيجبت خي زائد بيت هاتو بيت بوا فصل نيوان كافكل لجل الله ميركير قولي دوم أن مثلًا يعني او مثل كلام كلمه هاتوا لم جمله هاتوا بمعنى ذات يعني معناه كم كجبت ليس كذاته شيء يعني مثل معناه شيء بدات ذات بذات ليس كذاته يعني ليس كذات الله شيء أما قولي دوما لم لو أنيك أعلن كافك الزائدنيا ليس كذات الله شيء قولي السيام هل لم أنيك أعلن كافك الزائدنيا ليس كصفته شيء ليس كصفته شيء يعني أوكاة مثل بمعنى الصفة مثل بشيء تعريف كين بتفسير كين بصفة أي ليس كصفته شيء او أوكاة رأيي شعر ليس مثل مثله شيء ليس مثل مثله شيء هو مسؤول قول اجل ان يكون هذا هو مسؤول من اجل ان يكون هذا هو مسؤول من اجل ان يكون هذا هو مسؤول من اجل ان يكون هذا هو قول من اجل ان يكون كافك هو أو كاتك كافك إيش هل بت تعريف كين بمثل ليس مثل مثله هي شنو كقولي شو هرم لمعنى يان بلينشي مثلك الزائدية هات وبوشي فصل لبيني كافك ولا بيني ضميرك مدو يان بلين مثل بمعنيات ذاته مسي يان بلين مثل بمعنيات شيا صفة هم شو هرم أم شو هقولها هي لهرهمي ابن هشام لمغني الله والقول بزيادة الحرف أولى من القول بزيادة الاسم لا يتيشك الله أن تكون الكاف اسما بمعنى مثل الله هذا باطل قولك باطل لما تفضي إليه من الباطل معناه خرافة ذات ليس مثلا مثله باطل ليس مثلا مثله شيء عموما ان الكافه اصحها ان الكافه الصله زيده للتاكيد جاء قبلين صله بلن زائده بلن توكيد بلن له ان ترى حرف ام ترى صله زائد توكيد له له كهر بكار نين سورجال بوشتي خلافة بوشتي خلافة يجب اجتنابه في كتاب الله عند إطلاقه يشعر بالله الباطر كما يتبادر إلى الاذهان وكلام الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا اقبلين صليه صلى ما يتوصل به إلى نيل غرض صحيح يعني وسيله صلة وصل يصل صلة وصل يصل صلة يعني أوي أوسلي أو كفي اجينا هدف إلى نيل غرض صحيح غرضك الشيء تحسين الكلام وتزيينه وتوكيده يعني جمله جوان كينو ليس كمثله ليس كمثله شيء جوان تلا من حيث الألفاظ التبتيب ليس مثله شيء لو ان تتركتها لما تتركتها لما تتركتها لما تتركتها لما تتركتها لما تتركتها لما تتركتها بوشي يعني لما تتركتها التوكيد تتركتها لما تحسين لما تتركتها لما تتركتها لما تتركتها لما تتركتها لما تتركتها لكن أم تقسيم الصلاة ينزائد ينتأكيد ينلهو كلا لا حاشيء إيه كلا هنا كان محر كانها تواصل زائد توكيد له في سنارة وشارس يعني بس الصلاة زائد له أما توكيد توكيد شو صلاة بيت زائد بيت شو لهو بيت هر يفيده التوكيد يفيد التوكيد توشيد لناهلهم وهل هميانا هي نابتة قسمكي مستقل نابتة قسمكي مستقل أن الكافة صلة جاهند يقول العلماء نابت زيادة لقرآن بكالبيني بل زائد نابت زائد لقرآن بكالبيني بل زائد تنك كلامي خيط علاية وزائد تاني أوتيك البون انتقالي الزهن كاتيك لا لا لا ليس كمثله شيء عليه حرف جر زائد يعني أنك زائد على القرآن زائد على كلام الله زائد إصلاحا في النحو وإما يعنيه القرآن بلي حرف جر زائد كثم بس دونية بلي زائد على كلام الله ناء كلامه سبحانه وتعالى كلامه وهو زائد بس فيجي زائد في تركيب جملة نحوية فقط هذا دا هيا بويا مش تمر يزور لسلا ابن يبني شام الله وينبغي أن يجسنب المعرب وأن يقول في حرف من كتاب الله تعالى إنه زائد يبسا نحوي با هيشك لما أنا نرى زائد بو لأنه يسبق الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له وكلامه سبحانه و منزه عن ذلك. ندالي لكن لدينا موسيقى نحويا لكن لدينا موسيقى نحويا لكن لدينا موسيقى نحويا لكن لدينا أو شيء كتيا كتيا يتوصل به إلى شيء إلى غرض شو كفأيديه ومعناه جابوه يا شارح باشي كدو أن الكاف صلة جالا زيدت صلة زيدت للتأكيد للتأكيد لمعنى التأكيد كما في قول الشاعر أم شاعر لا لشرح طحويات أم بيتنا ونوا غير أمشي عره أوس ابن حجرة أوس ابن حجر طالما لديواني أوس جرام بيت بيت نك دار دار زنقة زنقة هنا الله المستعان <تصفيق> لا حول ولا قوة إلا بالله بيت بيت جرام لديواني أوس ابن حجرني نيا نازن المهم شارحي طحاوية شرطني لدي وانا في المهم نية طرام لشارحي طحاوية لشارحي طحاوية نية اللهية هي أوسب الحجرة عموما كما في قول الشاعري أما استشهاد كل ذلك الشعري كأم أتن بمشي وتخريج اكريت كافكا سلالي زيدت تاكيد ليس كمثل الفتى زهير خلق سخلق اسمي ليس ليس خلق خلقش مزرع بمعنى مفعول يعني ليس مخلوق كمثل الفتى او او او او او او زهير زهير بدلت يا فتى زهير بدلي فتى وهي مجروره فتى مجروره زهير مجرور بدلت ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل يعني يقابله ويساويه تمام عشان قران تشير بكره هنا لهم قران والسنة مثل بكرهاتهم ليس كمثله شيء، نك نكلي يشبهه هو شيء. إن القرآن والسنة الفاضلين بكارهناو مثل. بوا تعبير بمثل بكاربيني الكتابة فما. ولو هندج لسلف شيء بكارهناو، هند لأئماؤ لسلف تشبهه شن بكارهناو. بلان ما بس شن فيشيا، ما بس شن في تمثيله. تعبير القرآن أو لا تلا. لأن القرآن فرمل ليس كمثله شيء. demos <تصفيق> دمثيل بكاربينتاش تشبيه تشبيه إثبات المثلي نموني هنا هنا إثبات المثلي للشيء مشابها له من بعض الوجوه أو ت تشبيه تشبهها للشيء مشابها له من بعض الوجوه. فلم تمثيل شيء؟ تمثيل اثبات المثل للشيء مشابها له من كل الوجوه. كل الوجوه. هسه كل تمثيل تشبيه وليس العكس. عمو التمثيلية تشبيهها اللهم عمو التشبيهها تشينية تمثيل نية فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يطيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه فلا ينفون عنه يعني عن الله ما وصف به نفسه حتى قلت على إثبات كذبت كما نفنا ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه عن مدلولاته يعني كلميك بوانونة هر دليل هر معناه يقبله إيسا كلمة إخوين توا بل يدا مدلول يوم كلمتها اليد اليد فش. يعني بوشي بغين يد القدرة يد القدرة الرحمن على العرش استوى استوى برين استولى والتحريفة ولا يحرفون الكلمة عن مواضعها ولا يلحدون ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بالصفات خلقه الحاديش أوين لا بدل لمعنى أصلك دويني نسل باسه قبل شرحك أرض فلا ينفون عنه تفريع على ما قبله شو ما أصلك من باسكت اصدق من باسكت فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه هو وجه كباسمك وجه صحيح بل يؤمنون بان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ما مدار بيت اما الدستور وقاعدة اساسي اسماء وصفات اما بيت ننفي ونثبت ننفي شون كيفي نفي ونثبت كيف اثبات الشونه بوشوا كابو فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بالصفات المحلوب بخلقه بوياما تفريع على ما قبله فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون والمواضع جمع موضع والمراد بها المعاني التي ب... التي يجب تنزيل كلامي عليها وكوت مدلولاتها والمراد بها المعاني هر معنى كركنيف هل صفه هل اسمي هل معناها قلب جريا يعني كان معناه قلب جريا ابيها من اثبات يجب تنزيل الكلام عليها لانها هي المتبادره منه لانها هي المتبادره المدب... منه يعني من الكلام أو ضمدة التي يجب تنزيل الكلام عليها لأنها يعني المعاني هي المتبادره منه يعني الكلام لأنها هي المتبادره من الكلام عند الإطلاق فهم لا يعدلون به يعني لا يعدلون بالكلام عنها يعني المعاني لننظم الى هذه تبارك امر التي يجب تنزيل الكلام عليها المعاني لانها يعني المعاني هي المتبادره منه يعني من الكلام عند الاطلاق فهم لا يعدلون به اي بالكلام عنها اي المعاني واما قوله ولا يلحدون في اسماء الله وآية فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله والإلحاد في أسمائه هو العدول لا يعني هو الميل هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها إلحاد لأسماء إخوة تعالى لا دانا لأسماء كان ولا معاني اسمع أكان عن الحق الثابت له مأخوذ من الميل الحاد لميله وغلا كما يدل عليه ماده لح لام حاء دال يعني لام حاء دال هش كتب كلمه كلمة كلمة في الاشتقاق كده هو بمعنى الميل يعني أخوي لي ليه بيليشون يكتره لا ده اصل اصل أصل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 سيدك أي مقبرة ناقة دنا لو أصلية اها اي كنيه لادي. أشيء في يوم شوال لو أو في اللغة طبعا. هينا خوي لحد معروفة. شق الجائزة. بويا هدوكان شق الجائزة أو هيك سلم ورفيق من الشرق وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسطي لان راس قبرك لا ذيب شنيك ومنه الملحده بله اشتقاقات 3 ما دل لام ح د الملحد اسم فاعله الذي ينحد ملحد في الدين كسكل لدينا ملحد بيت بيذ المائل عن الحق لحق لا لحق لا لا, لا لا دراو يان سمى فعل لحق لا, لا داو لحق لا داو لا لا داو آه. نك لا داو قس حق لا يذابير المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه قس كلحق لا يداو وعند يشتسي شخص دين وكل دين دانيه شجاك سهل بعارب هالدين لا يذابيت ولو لا دهنا كان شيء باوري بهندي كل دين يشبه عندي اشي هنا بثنا او بيتم الملحد عندي كسايه مسلماني شبونه طلام عندي اشي هاو بثنا يعني في مال عن الحق وادخل فيه وبهندى المبتدع او ترى ملحد حد من بابا ولا ملحد فالالحاد فيها يعني في الاسماء اما ان يكون بجحدها بجحدها يعني انكارها وانكارها بالكليه عندك اي باورا باسماء وصفات ربنا كان الجهميه مثلا كالجهمية والقرامة وإما واما بجحد معانيها وتعطيلها فالسيف هل باورى اصلا باسماء وصفات نبات وكل جهم يكان هو جحد انكاري كلها بثواوتي اما و بجحد معانيها اي الله اسمع كان هن صفات كان هن ضلام معناكاني او معنايين و بجحد معانيها وتعطيلها. نك تحدي فيك وكل مفوضتش وديان او اياتها زانين اياتها وصفتها زانين صفتها نفوض علم المعنى وعلم الكيفية إلى الله أو تعطيلها تعطيلها إما بجحد معانيها وتعطيلها وكو مفوضة كالمعطلة والمفوضة وإما بتحريفها عن الصواب ايمانا بها آية الصفية باسي أسماء الصفات تعطيل شناكا بلين تفويضك برم تحريفها في معنى أوانية استواب بمعنى استولى مثلا وإما بتحريفها عن الصواب بإخراجها عن الحق كالأشاعرة الكلابيتي كالأشاعرة الكلابيتي بالتأويلات الفاسدة واما بجعلها اسماء ببعض المبتدعه يعني النا او نواني خوي تعالى بن له عندك ايش تي ذكر دي خوي بن منا نبي منان بن بيان بو مناج الله بيان بو اللات العزيز بيان بن مثلا سيد عندك نقال خجع على ايضا هندك مخلوقاتي خوان صفاتي خصائصي الوهيه يا لا اسماء وصفات اذن الشيء هندك معبودي <تصفيق> معنى الله واما بجعلها اسماء لبعض المبتدعات كالحاد اهل الاتحاد وكو لا دانوا ميلو دالشوني اهل اتحاد بعيد اشناسيه الاتحاديه شن بون منا هاندك للمعبودات كان اخوان ناونا شي اله ين اشتقاق بوكن وكو باسم كي نبي معبودة كان يقول أننا اللات من الإله والعزة من العزيز والمنات من المنان. لا يوجد شيء. إستهلتك مصالح كورونا. الإلحاد. الإلحاد يقول أبوك من كل من في اللغة الميل. الميل عن الشيء. أما لا. للغاية أما الإصلاحة فهو الميل عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر إلى جهة من جهات الكفر فلوشيو تعرفي في كدوى او باش أشبك الشارع هنا في كالشارع هنا في الإلحاب فيها إما أن يكون بجحدي وإما بجحدي معانيها وإما بتحديثها بلان هارهم يانتشي تا ميل فهو الميل عن الشرع القويم ويا إلحاد على قسمين الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى الإلحاد في آياته سبحانه وتعالى في أسماء الله سبحانه وتعالى وقو لقرآن هاتوا لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه وذروا ان الَّذِينَ الذين يلحدون في اسمائه وقال ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون عليه لم دوا اياته ومحققه تحقيقيه او كتابه كدواء الله الحاد يكون في اسماء الله ويكون في ايات الله اسماء الله دي هند جاربولما تعطيل كي تعطيل الأسماء عن معانيها وجحدها ين يوصف بالنقائس هيت على وصف كم بالنقائس ولله الأسماء الحسنى طبعا الأسماء تتضمن الصفات الأسماء تتضمن الصفات كاتيكابون من الرحمن مثبتا لله سبحانه وتعالى وكو اسم حتما سفكشي سفكشي متصفة سفكش بوي اجا كسر بيت اعطيلي اسماء كان عن معانيها وجحدها او الحاده وان يصف الله سبحانه وتعالى بالنقائص او الحاده ويمثل صفاته بصفات خلقه الحاده وتسميته سبحانه بما لم يد ولا يليق به يعني هذا على يمكن ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك هم أو ونمونش هنا وتبعوا إلحاد في آياتنا إن الذين يلحدون في آياتنا هو إلحاد في الأسماء وفي الصفات أما القسم الثاني فعلى نوعين الإلحاد في آياته الكونية الشمس والقمر والنجوم والجبال كما إلحادك يا والإلحاد فيها بأن ينسبها إلى غير الله استقلالا أو مشاركة أو إعانة وقد نفى الله هذا كله عنه فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيها من شرك وما لهم منهم من ظهير يعني هيج غلانه هيج غلانه لاسمانكن زويدهن هيج غلانه ين اسمن زوي خور مان سيركان و هم مشاهده کن هیچک لونا خالق بن خویان رب بن مالك مالکی خویان بن و هیچ کسی کی شریک نیا، علی التساوی دجال خویت عالا شریفه، بلکه هیچ کسی کیش معین نیا، ل خالقی اوانه ل جال خویت عالا. هر مستقلن خویان یان كسير مشاريكه لقى تعالى ين كسير معين لقى تعالى او الحاد الحاد في ايات الله الكونيه ين الالحاد في اياته الشرعيه تنكر ايات كفر من إن الذين يلحدون في اياتنا الالحاد في اياته الشرعيه والايات الشرعيه كالقران وغيره مما جاءت به الرسل من الشرعيه والالحاد فيها اما بتكذيبها أو بتحريفها أو بمخالفتها والمخالفة إما بترك المأمور أو بفعل المحظور المهم الحاد كل ميل عن الصواب تيا الحاد كل ميل عن الصواب الحاد وهي أبي أو معنى حقبضي كأسماء صفات أي قيلة أو أما ك عليك الحادي أهل الاتحاد اتحاد عقديك خبيثة كهندك لش رقانا فرق فرقش لقفل حلوله أويا حلول يعني الحلولية بربورن وياك الله سبحانه وتعالى حل في مخلوقاته يا حل في بعض مخلوقاته حل في بعض مخلوقاته يا حل في مخلوقاته او كاتئ قبلًا حل فيه كابو شتكان نبو نبيك مثلا ضرف مضروف ضرف يكذهي مضروف يكذيع كابو ضرفك تاني تجيبك مضروفك إلا خبرة أجل خويت تعالى حل في في مثلا في عيسى حل في مريم ينحل في أي شيء مثلا يعني أو كاتا حل محلها حال حل حال حال يعني اشتكي مظروف لنا وشتكي تراه أولا الله خويت على ل لنا هو مشتكيها يا ينخويت على ل فلان الشناء يا شناء كي بدي أري أكن يا لجسم فلان كسايا أو حلوله اما الاتحاد فهذا هو فصل لن يوان تعالى ولكن هذا هو تصيير الذاتين واحده وهذا هو الهند للمتصوفه وهذا هو الهند للمتصوفه وهذا للمتصوفه للمتصوفه حد شیک پرستید لواله هر کسیف که چون که هیچ کسی وجودی خوی نیه کابو هموشته خویت عالا هواهی ک عقیده کی دست دامزرو و وحدت وجود وحدت لن آمکونه همی خوایه مهم اتحادیه نسبت اتحاد عقیده اتحاد فردیه ل تصیر ذاتین اما اكو مذهبي اتحاديه اوياك ان وجود الكائنات هو عين وجود الله ما بالباور هنا هل الله اما شحلوليه شباسكين الحلوليه هو جعل احد الجسمين ظرفا للاخر اكو باسمك واما الصلاح فهم الذين يقولون ان الله قد حل في سائر مخلوقاتي في سائر مخلوقاتي مرجنيه في سائل المخلوقات يعني في جميع المخلوقات عندك بعض رواية حالة في عيسى مثلا في سائل مخلوقاته أو بعض في بعض مخلوقاته أو سائل مخلوقات. فعندهم أن المحل يعني المخلوق غير الحال فيه يعني محل حال لأيك جواز أو كاتأ معاقدي حلولية فرق بين اتحادي وحلولي أشياء والفرق بينهم وبين الاتحادية أن الاتحادية تجعل الكون كله عبارة عن واحد الكون عبارة عن واحد شيء واحد أما الحلوليه فتثبت وجودين فتثبت وجودين وجود, الح... وجود الله الحال ووجود المخلوق المحل فالاتحادية أشد كفرا من الحلوليه أشد كفرا هذا كان كيف؟ هذا كان كافرا الحلولية والاتحادية لكن اتحادية أشد كفرا من الحلولية صرح بهذا الشيخ الإسلامي رحمه الله كاثر قالين هذا كانش كفرا الحلولية والاتحادية أما أقر هندك مباحثي حلولية كسي لا يكفر أما اعتقاد حلولية اعتقادي حلوليه أبو أو كانت شو كحلو حلول خوي حلول خوي بيرزي كدنا بلامبر بأ الله سبحانه وتعالى وتقديم شبه خفر بو بو خبر أو كاتكفرة وتكفيني كسرش لسال أكدي وفعلاً مجموعة لا حلولية واتحادية لا تأدي في الإسلامية في كراون وخجراويش لسال إيه لا نصمان على عيدو عقدي كفرية عموماً وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحد يعني سير لولا يا لأسماء زر طبيعيه بس لصفاته صفات اثبات نار يعني زر طبيعيه انه هل نبوخه اذا عن تعالى دائما بلان لصفاته لسلمه نبي اهل السنه نار برغم براسي خوجه صفات واسماء ايش يك باب يك باب شون ليه تحريف وتعطيل وتكييف وتمثيل ممنوع ممنوع. لا صفاتي شيء ممنوع كسواهيع رضي خوي تعالى دستيها تصورنا وازنته التكييفي يديه خوي تعالى باش تو كيفيه ذاتي خوي زني يقول هو ايي بار ذات نبيء ابي شيء بار من ذات من غير كيفيه بارش بارش من بياد هي كذاتي خوي تعالى وصفاتي شيءتي كيف يعني يكشتى يعني أم هو سيك للصفات الدلسيكان للذات بدل سيناكن فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه يعني يقاس عليه همان هنقول له يقرأ همان يعني قياس لوي جامع يقاس عليه فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات لا إثبات تكييف فакذلك إثبات الصف... فكذلك إثبات الصفات وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل يعني هند جاءوا بك تمر كما جاءت بلا تأويل ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى وهو وهو باطله وهو باطل هند السلف كالن تمر كما جاءت بلا تأويل يعني بلا تحريف بلا تأويل بلا تحريف سلف أمين بكار هاول بلا تحريف نفي تاويلك يعني تحريف ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى وهو باطل فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته أنت تأويل، طبعاً هو حقيقة المعنى وكنهم هو كيفيته تأويل أزمان لغة لا من الأول حمزة واو ساكنة من الأول يعني الرجوع يقال ال يقول أولا بمعنى الرجوع أول الحكمة إلى أهله يعني أرجعه ورده إلى أهله يعني المهم تأويل أولى أولى يعني رجع يا أرجع عفوا أرجع الشيء ورده إلى أهله أما في الإصلاح فيطلق التأويل ويراد به ثلاثة أمور تأويل الإصلاح بس يرشد بكار هند الأول التفسير تأويل هندي جرب وشيب التفسير وهو الذي كلا وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه وهذا المعنى وهذا المعنى هو الغالب عند مفسري القرآن إذا ذكروا لفظ التأويل وأكثر من يستعمله بهذا المعنى هو المفسر ابن جرير الطبر في تفسيره فمنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل عين تفسير أما معناه كمل معناه كاني تأويل الثاني الحقيقة التي يصير إليها الشيء الحقيقة التي يصير إليها الشيء إن الشاشت بجر ثواب سد أصلكي خوي سر حكتك خوي أو شيء تأويل وكن يوسف السلام وهذا هذا تاويل رؤياي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق يعني هذا حقيقه ما رايته في منام الثالث صرف اللفظ عن معناه الراجح الى المعنى المرجوح يعني أمش جوري كي تلا لا شيء التأويل. التأويل هي كم تفسير الحقيقة هردو معناك التعاون واردن الكتاب السنه أما السيم دعنا فصرف اللفظ، لفظ كصرف كيتو لايلى أصلي معناه كي عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح. أمش دوبش أجا قلينه أبو اققرينهبو يعني مساعدتي كالدكتور وثمان رايتو اسدا يرمي اسد بمعنى الحيوان المفترس اما اصلا لا اصلا اسد الحيوان المفترس لم جمله رايتو اسدا يرمي تاميلكي بشي شجاعا اما صرف اللفظي عن معناه الراجح الى المعنى المرجوح هيا؟ هي قرينيه هي قريني كتنكا الأسد لا يرمي أقول قريني وابو معناه كتشيا يسمى تفسيرا وتفسيرا أقول قريني نابو تحريف أو تحريف بويا أما صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح دوبشا إن كان ذلك الصرف يدل عليه دليل صحيح أو قرينة لفظية صحيحة فإنما يسمى التفسير أجتته خالياً دوم أن يكون ذلك الصرف لا يدل عليه دليل بل هو مجرد هواء فهذا هو التحريف هذا هو التحريف قبحهم الله رافضة شيء ألين ل لسُلِب بقرة عندك شيء عجيب يعني إيه كلام أنا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة ماذا؟ لديها قواعد علم كيف؟ ماذا؟ أما التأويل هي نكهة الفاسلة قبيح. أما قبيح؟ كيف عائشة؟ هل تقول الله يا زينب؟ هل هوابط هوابط هو مجرد هوا أن يكون ذلك الصرف لا يدل عليه دليل بل هو مجرد هواء فهذا هو التحريف فهو سيخوان، ذلك يما تحبوا علي خناقي ذلك يما تحبوا عائشة خناقي عمر أو بكر وعمر هو سيخوانا قالنا أيضا، الحمد لله أهل عقل زاناً أن يكون ذلك الصرف لا يدل عليه دليل المهم أمام ما بس من فيه شيء يبقى وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل يعني بلا تحريف ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم هذه العبارة هو قراءه اللفظ دون التعرب للمعنى وهو باطل فإن المراد بالتأويل المنفي هنا حقيقة المعنى وكنه هو كيفيته قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله لا يتجاوز القران والحديث ان ينابي القران والحديث بشتى دلوه اما سالما عليه اسماء وصفاته وعقلت يناه وقال نعيم بن محمد الشيخ البخاري من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل تشبيه تانشتا لا تمثيل تان أم أثري إمام أحمد عفوا أمي النعيم بن محمد الشيخ البخاري أورده الذهبي بإسناده في كتاب العلو وقال الألباني في مختصر العلو وهذا إسناد صحيح الله وصل الله